بوك تو بونرو خمسة عشر خمسة عشر الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية آمار كاته أكتا স্ট্রবেরি আছে আমার কাছে একটা কিউই এবং একটা তরমুজ আছে আমার কাছে একটা কমলা লেবু এবং একটা আঙুর আছে معي برتقاله وحبه جريب فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت আমার কাছে একটা আপেল এবং একটা আম আছে معي تفاحه وحبه مانجو معي تفاحه وحبه مانجو আমার কাছে একটা কলা এবং একটা আনারস আছে معي موزه وحبه اناناس معي موزه وحبه اناناس عمي اكتا فروت سالاد انا اعمل سلطه فاكهة انا اعمل سلطه, فاكهة أنا أعمل سلطة, فاكهة أنا أعمل سلطة فاكهة انا اكل قطعه توست انا اكل قطعه توست امي ماখন দিয়ে একটা টোস্ট খাচ্ছি انا اكل قطعه توست مع زبده انا أكل قطعه توست مع زبده امي মাখন এবং জ্যাম দিয়ে একটা টোস্ট খাচ্ছি انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى اعمل اكتا ساندويتش کھاتشي انا اكل ساندويتش انا اكل ساندويتش اعمل مارجارين انا اكل ساندويتش بالمارغرين انا اكل ساندويتش بالمارغرين امي <تصفيق> مارغرين و توميتو دي اكتا ساندويتش کھاتشي انا اكل ساندويتش والطماطم আমাদের রুটি এবং চাল প্রয়োজন আমাদের মাছ এবং স্টেক প্রয়োজন আমাদের পিৎজা এবং স্প্যাগেটি প্রয়োজন نحتاج إلى بيتزا و ماكارونة نحتاج إلى بيتزا و ماكارونة سباكتتي إيج حارة ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ عاركي برويجون سوپير جرنو آمدين غاجور إبو توميتو برويجون نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه السوبر ماركت كوثاي اين السوبر ماركت, أين السوبر ماركت؟